سابقاً في نهاية العالم وما بعدها ويبدأ الحساب بوقوف الناس في صف واحد قوم نوح قوم شعيب قوم لوب قوم موسى قوم عيسى فإذا الرسول عيناه تزرفان الدموع الله أرسل الرسول ويريد النتائج من هو المجرم في القرآن الكريم؟ على الأعراف يوجد رجال فقط وبعد نتائج حساب الأمم سيأتي حساب الأفراد وأيضاً الجميع سيكونون خاسرين بأعمالهم. وحساب الأفراد سوف يقسم الناس إلى مجموعة من الأفواج. قالت على صراحة في صورة النبأ: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الفوج الأول ما هو؟ الفوج الأول سوف أعطي مثالين. أول مثال هم الأطفال الصغار الذين أدركهم الموت ولم ولم يصلوا إلى مرحلة وعي الحياة أو وعي الأديان أو وعي المجتمع. أو الأطفال الذين أدركهم الموت قبل سن البلوغ وسن التكليف. الصنف الآخر هم الأشخاص الذين لم تصلهم الرسالات مثال حتى في عصرنا الحالي الذين يعيشون في مجاهل أفريقيا وفي الغابات ولم يسمعوا بأي دين سماوي هذا الفوج قال تعالى عنه وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم إذا علم الله وحكمته هي الكفيلة بحساب هذا الفوج من الناس الفوج الآخر من الناس هم أهل الكتاب من هم أهل الكتاب؟ هم كل مجموعة من الناس جاءتهم رسالة سماوية وجاءهم رسول من الله يعتقد البعض أن أهل الكتاب لن يحاسبوا متزرعا بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نقول لهم هذه الآية لا تخص أهل الكتاب هذه الآية تخص حصرا المسلم الذي أراد أن يبتغي غير الإسلام دينا أي بعد أن أسلم أراد أن يغير إسلامه لماذا الآية التي بعدها توضح المقصود من هذه الآية نذكر الآيتين مع بعض ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما؟ كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إذا بعد أن أسلم وشهد أن الرسول حق أراد أن يبتغي غير الإسلام دينا فهذه الآية لا تخص أهل الكتاب لأن الله ارتأى أو المشيئة الإلهية أن يكون الدين كاملا هو دين إسلامي من زمن نوح حتى الرسالة الإسلامية برسولها صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا سحرة فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين حتى فرعون ذاته حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني, إسر... بني إسرائيل وأنا من المسلمين بلقيس تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الحواريون مع عيسى عليه السلام قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون يوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن زريتنا أمة مسلمة. لذلك جاءت الآية لتعطي هذا المفهوم الشامل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والآية والدليل القاطع على أن أهل الكتاب سيدخلون الحساب هذه الآيات الله يقول لا أحد يحتكر الخلاصة لنفسه أبدا لأن الله رب العالمين تقول الآية الكريمة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا والفوج الآخر من الناس هم الذين سيحاسبون حسابا يسيرا هؤلاء الفئة من الناس هم كل إنسان سيأخذ كتابه بيمينه قال تعالى فأما من أُتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا تقول سيد عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عزب فتقول سيد عائش أو ليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال صلى الله عليه وسلم فإنما ذلك العرض أي عرض الأعمال بشكل سريع ولكن من نوقش الحساب هلك رواه الإمام البخاري يقول تعالى في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فكيف سيكون هذا الوضع؟ هذا أوضحه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى الحديث وشرحه أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدخل المؤمن إلى مكان سري بعيدا عن أعين الناس أي يدخله في كنف ويستره فيقول له الله أتذكر زنبكذا؟ أتذكر زنبكذا؟ فيقول نعم إي ربي حتى إذا أقره الله بكل زنوبه و يتأكد العبد ويظن أنه قد هلك يقول له الله سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك ويعطيه كتاب حسناته لذلك المطلوب من كل مؤمن فقط أن يعترف بذنوبه لكي يدافع الله عنه مثل ما تقول الآية الكريمة إن الله يدافع عن الذين آمنوا لذلك هذا الفوج لن يخاف يوم القيامة لقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما والفوج الآخر هو من سيحاسب حسابا عسيرا من هم هذا الفوج؟ هم الذين وصلتهم رسالات سماوية لكنهم كفروا بها وجحدوها قال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا لذلك الكافر سينكر بلسانه كل ما جاء به من ذنوب في هذه الحياة الدنيا ما هو الحل؟ قال تعالى في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يزداد التأزم ويزداد الحرج عند الكافر قال تعالى عنهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء لذلك لشدة الموقف وسوء الحساب قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ما هو السبب؟ لأن هذا النوع من الكفار هو من أنكر الحساب ومن أنكر البعث يقول تعالى على لسانهم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون وكلمة مدينون هنا بمعنى محاسبون قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم الحقيقي بشكل عادل. وتقول الآية الأخرى وإن الدين لواقع أي الحساب حاصل لا محالة فيه، لذلك هؤلاء المنكرون الحساب سوف يتفاجئون بهذا الحساب. ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب. ويقول الحديث الشريف صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه أي حاسب نفسه ومنه الحكمة التي تقول كما تدين تدان أي كما تفعل تحاسب إذن كلمة الدين لها معنى العبادة ولها معنى الحساب الحقيقي العادل وكل ما ذكرناه حتى هذه اللحظة من حساب الأمم وحساب الأفراد لا يحدد مراتب الإنسان سواء في الجنة أو في النار فلا بد من وزن أعمال الإنسان من أجل تحديد هذه المراتب وهذا الوزن سيتم بطريقة علمية فизائية.